في انيه الذهب والفضه حرام بالاتفاق اتخاذ انيه الذهب والفضه ومعنى كلمه اتخاذ يعني اقتنيها اضعها في البيت للزينه اعدها للبيع والشراء هذا الاتخاذ اما الاستعمال فهو أوسع من ذلك اوسع من الاكل والشرب والاقتناء فمثلا لو توضات من اناء ذهب وفضه هذا استعمال هذا ايضا ايه استعمال وقلنا ان الاكل والشرب حرام بالاتفاق اما الاتخاذ والاستعمال فذهب فريق من اهل العلم على حرمه ذلك وزهب فريق آخر إلى أن الاتخاذ والاستعمال مباح ليس بحرام وعندهم أدلة منها إن الأصل عدم التحريم إلا بدليل يعني الأصل إباحة الدليل الثاني إن أم سلمة أم سلمة كان لها جلجل جل من فضه يعني اناء صغير جدا من فضه كان تضع فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفى بها ويتبرك بها وهذين الدليلين الدليل الاول ان الاصل لباحة والدليل الثاني ان ام سلمى كانت تضع في جلجل جل من فضه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجحان القول بأن الاتخاذ والاستعمال ليس حراما وإنما الأصل في ذلك الإباحة حبيت أنبه في المرة السابقة لو أني مثلا واحد من الإخوة مع سلسلة من فضة أو مفتاح صيارته من ذهب فلا أمكر عليه لا أمكر عليه عليه طالما أنه اتخذ هذا مذهبا طيب الآن أنا أعاوز أقرأ من المذكره باب الانيه لا يجوز استعمال انيه الذهب والفضه في طهارة ولا غيرها ده على القول اللي بيقول ان الاكل والشرب حرام الاتخاذ حرام الاستعمال ايه حرام لكن احنا بنذكر القول الاخر ان الاتخاذ والاستعمال مباح لا بأس به وهو الراجح في نظرنا إن شاء الله تبارك وتعالى لما روى حزيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وقلنا كلمة صحافة يعني طبق كده يكفي خمسة من الرجال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وحكم المضبب بهما حكمهما يعني ايه المضبب بالاول عارف لما انه يتكسر بتلحمه بتلحمه او بتصمر ايه مكان الكسر ده نسمه ضبه وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبه يسيرة من الفضة وان الدليل على ان يجوز ان الحم او اسمر الاناء بشيء من الفضه ان قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسله من فضه وهنا الضب دي او الحمد ده او التسمير ده يجوز بالفضه لكن يجوز بالذهب لا يجوز بالذهب وحكم المضبب بهما حكمهما الا إن, ان تكون الضب يسيره من الفضه ويجوز استعمال سائر الانيه الطاهره واتخاذها اي اناء غير الذهب والفضه يجوز استعماله اتخاذه الاكل والشرب فيه طيب زي ايه الانيه دي في انيه غاليه جدا اغلى من الذهب والفضه حرام ولا حلال حلال لان الفقراء لا ينتبهون إليها ولا تكسر قلوبهم. لا تكسر قلوبهم. لذلك لو واحد عنده طبق أو شوكه أو معلة من معدن أغلى من الذهب وأغلى من الفضة فهذا حلال لا شيء فيه. كذلك إذا كانت الأنيه رخيصة السمن كالخزف الجلد الخشب النحاس حجارة كل هذه الأنيه الأصل فيها الإباحة والصل فيها أيضا الطهارة. وأجوز استعمال سائر الآلية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها يعني يقول يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وكذلك أن تلبس ثيابهم ما لم تعلم نجاستها احنا قلنا بالنسبة لأواني أهل الكتاب لو تيقنت ان هذه الانيه فيها شيء نجس كالخنزير يجب عليك ان تغسلها طب لو شككت شككت ان الانيه فيها شيء نجس هنا يسن لك يسن لك ان تغسلها طيب تيقنت من طهارتها فلا داعي ابدا لا داعي لغسلها وتستعملها واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدب فهو نجس وكذلك اضامها انا طولت في القراءة عشان اشرح ايه الحتة دي كلها الميتة يا اخوانا ثلاث اجزاء حاجة داخل الجلد والجلد وحاجة خارج الايه الجلد الجلد نفسه يطهر اذا دبغ الجلد يطهر اذا دبغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر طيب جوه الجلد ايه اللحم هذا اللحم نجس يبقى لحم الميتة ايه؟ نجس. طب اللي خارج الجلد هو ايه صوف، شعر، حوافر، الزوف، الوبر، كل هذا إيه؟ كل هذا طاهر. وكذلك العظام، كذلك العظام طاهرة ويجوز أن تصنع منها أشياء كثيرة. يبقى احنا بنقول صوف الميتة وشعرها طاهر. كلام سليم. جلد الميتة دبقة. او لم يدبغ نجس ده في المذهب لكن احنا القول الرائح في هذه المسألة ان الجلد لو دبغ يصبح ايه يصبح طاهرا طيب جبنا كلام ده منين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد ايه فقد طاهر طيب المذهب جاب الكلام ده منين قالك في حديث نبع السلام قال لا تنتفعوا من الميته بإهاب يعني الجلد يعني بإهاب ولا عصب وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث إيه؟ ضعيف إذن نحن نرجح أن الجلد إذا دبر فقد إيه؟ فقد طهر كذلك استدلال المذهب بحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب في اللغة يتصادم مع استدلالهم لأن الإهاب معناه الجلد قبل أن يدبغ يبقى الجلد قبل أن يدبر يسمى إيه؟ إيهاب طيب لو يسمى ايه جلدا يسمى جلدا طيب وكل ميتة نجسة إلا الادمي موتة الادمي يعني لو أن إنسانا مات فلا ينجس لكن أي ميتة تموت غير الادمي فهي نجسة لكن استثنى من ذلك إيه إخواني يستثنى ميتة السمك والجراد النبي الله عليه السلام أحلى لنا ميتة السمك احل لنا ميتة الجراد وهذا ليس في بلادنا كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة هتيطاها كده في الكتب إيه؟ ما لا نفس له سائلة يعني ايه المعنى دوبا يعني الميتة اللي ملهاش دم كلمة النفسية بمعنى ايه دم ميتة ما فيش فيها دم زي النمل زي النحل زي الذباب كل هذه الميتة إذا ماتت فهي طاهره لعدم وجود الدم داخل هذا الحيوان وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتة يبقى أي حيوان يعيش في البحر حتى لو كان على صورة حيوان في البر فهذا ايضا حلال يؤكل وهو طاهر وما لا نفس له سائلة يعني ليس فيه دم نفس سائلة يعني الدم إذا لم يكن متولدا من النجاسات فكل هذا إيه؟ كل هذا طاهر بابه قضاء الحاجة قضاء الحاجة لا لا بي بي. أعزين بتاع اسمه في ورق أخونا بيسأل لكن نقول أسير عن طريق الورق يعني أخونا يسأل سمك القرش حلال أكله ولا حرام؟ أجيبوا أنتم هه حلال لأنه يعيش داخل اللي داخل البحر لا يهم بس كله له أنياب ما لش أنياب شبه حاجة على البر مش شبهها كل هذا لا يهم طالما إنه هو من ميتت أو من من مما يعيش في البحر فهو إيه فهو حلال حتى لو مات باب قضاء الحاجة يستحب في خمس كلمات يا اخوانا عاوزين نعرفها معنى كلمة حرام معنى كلمة واجب معنى كلمة مكروه معنى كلمة مستحب معنى كلمة مباح بسرعة كده الواجب والمندوب طلب فعل طلب ايه فعل طيب الحرام والمكروه طلب ايه؟ طلب ترك طلب ايه؟ ترك هنقول الواجب هو طلب فعل على سبيل اللزوم يعني لازم تعمله طب السنة او المستحب طلب فعل على غير سبيل اللزوم يعني عملته تساب ما عملتهش لا تعاقب طيب احنا قلنا الحرام والمكروه طلب ايه؟ ايه؟ قول معايا طلبوا ترك يبقى الحرام طلبوا ترك على سبيل اللزوم يعني ما تجيش جنب الموضوع ده خالص لا تقربوا الزنا ما تجيش جنبه خالص طيب طلبوا فعل طلبوا ترك على غير سبيل اللزوم والحتم ده اللي هو المكروه عملته وفيش عليك حاجة طب لو عملتوش تساب على ذلك المباح بتخير بين الفعل وتركيه وده موضوع في أصول فقه لكن أحب أقوله لكم عشان إيه تخلي بالك من الفاظ اللي بنقولها يستحب لمن أراد دخول الخلاء مكان قضاء الحاجة يعني أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث يقول بسم الله وأعوذ بالله هذا إيه إذا أراد الدخول إذا أراد الدخول مش داخل مكان قضاء الحاجلة إذا عرمت الدخول يقول هذا, إيه؟ هذا الكلام ومعنى الخبز والخبائث هم ذكران وإناث الشياطين ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا القدر بعد كده ما تغفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعفاني ضعيف نكتب ان هذا ايه هذا ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رجله اليسرى عند الدخول الى اماكن قضاء الحاجه ندخل يعني نتقدم برجل اليسرى ونخرج باليمنى يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج بعكس المسجد بعكس المسجد أدخل بليومنا وأخرج بالعين باليسرى ولا يدخله ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة يعني مثلا لو معك حاجة فيها ذكر الله عز وجل بتخليها برة أماكن قضاء الحاجة لكن أخفت عليها من الضياع تسرق أو ما إلى هذا فلا بأس أن تدخل بها ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى المذهب هنا وغيرهم يقولون إن قضاء الحاجة حين تعتمد على رجلك اليسرى يكون أسهل ولكن هذا ليس عليه دليل هذا ليس عليه إيه؟ دليل لذلك إحنا لن نقول ان هذا سنة ولا مستحب ولا نعتد بما ليس عليه دليل وإن كان في الفضاء أبعد واستتر يعني من أراد قضاء حاجته في الفضاء يبعد عن الناس ويستطر من الناس وارتاد لبوله موضعا رخوا يعني إذا أراد أن يتبول يتبول في مكان يعني رمل مكان يعني لا يعيد الرشاش عليه مرة أخرى ولا يبول في ثقب ولا شق في أماكن يا أخوانا تبقى ظحور كذا في الأرض لا ينبغي للإنسان أن يتبول فيها وورد أثر أثر ان سعد بن عباده تبول في شق يعني في حته حفره كده ويقال ان الجن قتلت سعد بن عباده لما تبول في هذا المكان وهذا يعني من التاريخ وليس من ايه من الاسانيد او السنه هذا يعني من التاريخ لا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق طريق الناس يعني ولا ظل نافع ولا تحت شجره مثمره طبعا كل هذا كلام واضح فلا داعي للايه للاطاله ولا يستقبل شمسا ولا قمرا لما يبول الانسان يدخل الخلاء لا يستقبل الشمس ولا القمر لماذا لان الشمس والقمر تكريما لهما ايه القول ده يا اخوانا في هذا القول ها لا انا خلينا في الشمس والقمر انت تخش في موضوع تاني ايه رأيك في الكلام دهون ليس عليه دليل طالما ليس عليه دليل يبقى ايه كان الكلام لما قرأه لا يستقبله شمسا ولا قمرا لا عند قضاء الحاجة استقبل الشمس واستقبل القمر وليس هناك دليل يحرم ايه ذلك ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها طب ايه رأيك في الكلام ده بقى لا عليه دليل عليه دليل ماشي بس نقول ايه إيه نقول اذا كان الانسان يقضي حاجته في الفضاء في الخلاء لا يستقبل القبلة ولا ايه ولا يستدبرها لا يعطيها وجهه ولا يعطيها ظهره لكن لو كان يقضي حاجته داخل البنيان زي الحمامات اللي عندنا ده هنا يجوز له يجوز له ان يستقبل القبلة ويستدبرها طالما انه داخل ايه داخل بناء ولا يستقبلوا القبلة ولا يستدبرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ويجوز ذلك في البنيان يجوز ذلك في البنيان على داخل الايه داخل الحمامات المبنيه واذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى راسه ثم ينطره ثلاثه وهذا أيضا ليس عليه دليل إنما هو من باب الوسوسة هذا أيضا إذا انقطع البول إنسان يبالغ في النتر وأشياء أخرى هذا من الوسوسة ولا يصح ولا يمس ذكره بيمينه هذا صحيح ولا يستجمر بها يعني لا يستجمر بالحجارة بيمينه ثم يستجمر وطرا يعني من كان يقضي حاجته ومثلا يستجمر بحجارة أو مناديل أو أي شيء يستجمر وطرا ثلاثة خمسة سبع كده ثم يستنجي بالماء فنقتصر على الاستجمار أجزاءه يعني لو واحد استنجي بالماء يجزئه طيب استجمر بالحجارة أو بشيء آخر يزيل هذا الشيء فايضا يجزئه وإنما يجزي الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة يعني لو كان الخارج يعني فاحش وكثير فلا يصلح في الاستجمار حين يزين إنما لابد من الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية لازم على الاستجمار يعني ويجوز الاستجمار بكل طاهر يجوز الاستجمار بكل طاهر كالحجارة مثلا ويكون منقيا إلا غوث والعظام وما له حرمة العظام لا يجوز أني أستجمر بها لأن الله تبارك وتعالى يكسوها لحما وتكون طعام, إيه؟ طعام إخواننا من الجن وما له حرمة لا يجوز أيضا الاستجمار به كالطعام مثلا لا يصح الإنسان استجمر بطعام مثلا والرواس هذا اللي هو ما يخرج من الحيوان يعني عنده بول وعنده ايه وعنده روس الإنسان عنده بول وعنده غائط طيب بارو الوضوء الوضوء احنا هنحتاج بقى ان احنا نشرح قبل ان نقرأ يبقى الوقت احنا نعمل ايه هنشرح موضوع الوضوء يا ربي سؤال واحد عنده في البيت شوكه من فضه يجوز ولا لا يجوز يجوز عند البعض ولا يجوز عند البعض طب الشوكه من بالفضه دي يدها على صوره ثعبان او على صوره اي حيوان يجوز ولا لا يجوز ها لا يجوز طالما احنا بنقولش بقى هنا لا يجوز عشان من فيطبة او عشان من نذهب لا بنقول لا يجوز علشان على ايه على شكل حيوان يبقى احنا ينبغي علينا ان احنا ننظف بيوتنا ونخليها من اي صور اي صور في البيت لان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة طيب احنا هنا في الوضوء هنقول الوضوء له اركان وله سنن وفي مقروئات الوضوء وفي نواقض الـ الوضوء ايه اركان الوضوء بقى سته أركان الوضوء إيه ستة النيه والترتيب يبقى كام ركن دول 2 النيه والترتيب طب اربع اركان تانية فين جوه الايه جوه الايه الايه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم يبقى غسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين يعني الى المرفقين بقى يعني الى يعني مع الى بمعنى ايه مع غسل اليدين مع المرفقين يبقى احنا قلنا الوضوء له سته إيه اركان النيه والترتيب غسل الوجه طيب غسل الوجه الوجه ده من, من الفين من منبت الشعر, من منبت الشعر الى اسفل الزقني طولا ده ايه الطولة من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الايه الزقني ومن الاذن الى الاذن عرضا يبقى اللي يغسل لازم يستوعب ايه يصاب كل هذا طيب في غسل الوجه ايضا في واحد لحيته خفيفة جدا ده يعمل ايه لا بد ان يصل الماء الى بشره الجلد طالما ان لحيته خفيفة خفيفه طب لو انا لحيته كثه وثقيله هنا لا يجب عليه ان يصل الماء الى, إيه؟ إلى بشرته الى بشرهه او الى جلده انما ايه يعني الذي يستحب له أن يخلل, اللحية بالإيه؟ ان يخلل اللحيه بالماء ويرسل ظاهرها فقط يعني إيه؟ من بره كده بس لكن لا يدخل الماء إلى بشرته يبقى احنا عنا الاركان النيه والترتيب وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين طب احنا يا جبنا الترتيب ده منين جبنا الترتيب ده ان هو ركن منين اول حاجه ان الله على السلام لما يتوضا الا مرتبا صلى الله عليه وسلم ثاني حاجه لو نظرنا الى الايه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا طب بعد ما امسحوا ده ايه قال لك اغسل رجلين كمان الله ده البلاغه بتقول انا لما اتكلم على الغسل اغسل واغسل واغسل وبعدين ايه امسح لا ده الله عز وجل قال اغسل الوجه اغسل يدين امسح الراس اغسل الايه؟ الرجلين قالوا ان كوني كون ان انا ابعد عن البلاغه بينما وترين لا بد يكون في فائدة لا بد يكون في ايه فائده وليس هناك فائده إلا, إيه؟ الا الترتيب الله عز وجل ادخل مسح الراسي بين مغسولين بين ايه مغسولين وهذا لفائدة الايه لفاعله الترتيب يبقى اركان الوضوء النيه ترتيب غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين او الى الايه الى المرفقين طيب بعد كده مسح الراس هنا مسالتان امسح الراس كله ولا بعضه بعض العلماء يقولون وامسحوا برؤوسكم البا للطبعيض يعني امسح بعض راسك علماء اللغه برد عليهم قولهم ايه من قال ان الباء للطبعيضي فقد كلم العرب بغير لغتهم ما فيش حاجه في في اللغه العربيه اسمها الباء للطبعيض يبقى هنا عاوزين نقول ان اللي يمسح راسه يمسح كل راسه الكل كيف يمسح كيفيه المسح ده سنه لكن كون المسح يستوعب الرأسه فهذا ايه هذا فوض وواجب عليك نوع سام كان يمسح من مقدم راسه الى قفاه ثم يرجع من قفاه الى مقدم راسه طب الاذنان الاذنان من الراس ايوا من الراس يبقى الواحد لما يمسح راسه ايضا ايه يمسح الاذنين مع الراس يبقى احنا قلنا النيه الترتيب غسل الوجه غسل لدين الى المرفقين قلنا مسح الراس والمراد مسح راس ايه كله واخر حاجه غسل الرجلين الى يعني الكعبين برضو يعني إلى الكعبين يعني مع الكعبين خلاص غسل الكعبين يعني مع الكعبين دول الست أركان اللي عاوزكم تحفظوهم والترتيب غسل غسل يدين مسح رأس غسل إيه في بعض الكتب ومنها الكتاب اللي معانا جعلوا الموالاة ركن من أركان الوضوء يعني الموالاة الأول يعني الموالاة الموالاة أن أغسل العضو قبل جفاف الذي قبله يعني أنا عاوز اغسل أغسل الوجه وبعدين أغسل يدين بيقولوا لازم تغسل اليدين قبل أن أجف الماء اللي على, إيه؟ اللي على الوجه إيه. جمهور العلم يرون أن هذا سنة أن هذا إيه سنة لكن المذهب هنا جعلها ركنا وأنا أعمل في الحقيقة لأن هذا السنة وليس بواجب وليس ركنا من أركان الوضوء طيب لو دخلنا على السنن سنن الوضوء إحنا عاوزين نتذكر في سنن الوضوء يسون الوضوء كثيرة وقراها من شاء الله عز وجل لكن لا تحتاج إلى شرح يعني لكن الذي أود أن أنبه عليه وأذكر به التسمية تسمية في أول وضوء بعض على قالوا واجب أن تسمية في أول الوضوء وأكثر أول العلم على أن التسمية سنة والذي يتبجح عندي أن التسمية سنة وشيء وشيء مستحب طيب لو أنك نسيت التسمية في أول وضوء لا بأس أن تسمية في أثناء الـ الـ الوضوء والتسمية كما قلنا سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برضو عاوز أذكر بسنة الأذكار التي بعد الوضوء إنسان يتوضأ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله وزد الترمزية اللهم أجعلني من التوبين أجعلني من المتطهرين هذا ذكر مهم جدا يا إخواننا نحن بنتعلم علشان نعمل علشان إيه نعمل انا وانا جاي اتوضا بقول الذكر في اول وضوء بقول الذكر في اخر الوضوء طب هل هناك اذكار اثناء الوضوء لا مفيش اذكار ابدا اثناء الوضوء يعني الذكر عند التسميه الذكر عند اخر الوضوء او بعد الانتهاء من الوضوء كذلك هناك سنه عمليه تكاد يا اخواني تكون مهجوره وأنا أنبه عليها حتى نعمل بها الا وهي صلاته ركعتين بعد الوضوء يبقى احنا ان شاء الله عز وجل لو توضعنا لصلاه الصبح ان شاء الله تبارك وتعالى لا ننسى التسميه نطبق بقى عملي لا ننسى التسميه لا ننسى الذكر بعد الانتهاء من الوضوء لا تنسى ان تصلي, تصلي ركعتين بعد الوضوء اللي هم بيسموا سنه الايه سنه الوضوء طيب هل هناك مكروهات عند الوضوء في مكروهات عند الوضوء يعني من السنن انك تغسل العضو ثلاثا طيب لو واحد غسل العضو اكثر من ثلاث مرات يكره له ذلك طيب لو واحد أصرف في استعمال الماء يكره له ايه يكره له ذلك يبقى احنا تكلمنا عن اركان الوضوء وقلنا ان هي 6 100 والترتيب غسل الوجه غسل اليدين مسح الراس غسل الرجلين الى الكعبين متكلمنا عن سنن الوضوء وقلنا هنذكر بس ثلاث من السنن التسميه الذكر بعد الوضوء صلاه ايه ركعتين وكلمنا عن الكراهه قلنا لصرف الماء وازياده على ثلاث عند غسل الاعضاء الموضوع بقى المهم موضوع نواقض الوضوء عاوزين نفهمه عاوزين ايه نفهمه اول ناقض ما خرج من سبيل يعني ايه كلمه سبيل السبيل هو القبل والدبر طب يعني ايه ما خرج يعني اي شيء يخرج من السبيلين زي ايه قال اللي يخرج من السبيلين معتاد وغير معتاد وطاهر وناجس اللي يخرج من السبيلين اربع حاجات معتاد زي البول زي الريح وغير معتاد كان يخرج الريح من القبل وهذا عند النساء اكثر يعني كثير من النساء يشتكين أن خرج الريح من القبل وأحيانا يكون عند الرجال نادر جدا يبقى الذي معتاد أن يخرج من السبيلين أن البول الريح الغير معتاد أن يخرج الريح من القبل الطاهر الشيء الطاهر زي المني زي لو أن إنسانا خرج منه حصوة أو دودة فهذا شيء طاهر النجس المزي والودي والدم يعني ايه مزي احنا قلنا مرة السابقة المزي ده سائل ينزل عند النظر الى امرأة عنده تفكير في الجماع يعني طيب الودي ده ايه الودي مثلا سائل ثخين ينزل بعد البول ينزل ايه بعد البول وسببه اما ان يكون مرض اما يكون برد او ضرب على ظهره او ما الى هذا المزي والودي نجس ولا بد ان تتوضا بعد نزول هذا يبقى احنا قلنا ما خرج من قلنا السبيلين هنا سبيلينهم القبل والايه والدبر اربع حاجات معتاد زي الريح وزي البول وغير معتاد كان يخرج الريح من القبل طاهر كان تخرج دودة أو حشرة من الإنسان من أحد سبله ونجس زي المزج والوادي الحياة الأربع دي معتاد وغير معتاد وطاهر ونجس تنخد رضو ولا تنخد رضو تنخد رضو بالإجماع تنخد وضوء بالا بالإجماع يعني ليس فيها خلاف ليس فيها خلاف إلا في مسألة واحدة وهو غير المعتاد غير ال المعتاد فمن خرج من قبوله ريح اللي هو انه عليه غير معتاد في خلاف بين العلماء قالوا ينقض لا ينقض احنا عشان نستريح هنقول ايه ما خرج من السبيلين كل ما خرج ينقض اليه ينقض الوضوء نراقبه يا اخواني تنقسم الى قسمين في قسم مجمع عليه انه ينقض الوضوء زي القسم اللي ورد فيه كتاب وسنة وإجمع وفي قسم من يقضي وضوء فيه خلاف فيه إيه؟ خلاف ودائما الخلاف يأتي متى؟ يأتي عند الاجتهاد عند الإيه؟ الاجتهاد لكن طالما أن الناقض فيه نص من كتاب أو سنة أو إجمع فهذا إيه؟ ينفض بالإجمع طيب أسألهم جدا في ما خرج من السبيلين أنه ينقض بالايه بالاجماع طيب ما خرج من البدن ما خرج من البدن بول أو غائط مش خرج بقى من السبيلين لا ده خرج من البدن طيب صوته زي ده صوته واحد ركب أسطرة ركب إيه أسطرة أو فتح له في مسانته فتحا او فتح له عند بطنه اسفل بطنه فتحا فكان يخرج البول ويخرج الغائط ليس من السبيلين انما من إيه؟ من بدنه الان نقول ايه انه بيخرج المعتاد وغير المعتاد من إيه من البدن وليس من السبيلين هل هذا ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء ينقض الـ ينقض الـ الوضوء طيب اذا ما خرج من بقيه البدن ينقض الوضوء طيب لو أن سؤال القيء واحد استقاء او يعني زرعه القيء هل هذا ينتقد وضوءه ولا لا ينتقد الراجح الراجح يعني ايه الراجح اخواني يعني في اقوال كثيرة لكن الراجح في هذه المساله ان القيء إيه لا ينقض الوضوء نمره ثلاثه في النواقض احنا قلنا ما خرج من السبيلين ما خرج من البدن كبول او غايط عباره عن عمليه جراحيه او ما الى هذا النبره الثلاثه زوال العقل زوال العقل اذا كان بالجنون يعني ذهب بالكليه او بالاغماء واحد أغمي عليه او بالسكر شرب خمرا اذا كان زوال العقل بالجنون بالاغماء بالسكر فان وضوءه ينتقد بالاجماع وضوء ينتقد بالايه بالاجماع طيب لو زاد العقل بالنومي لو زاد العقل ايه بالنومي فهنا نقول ان النوم الذي يزول معه الشعور لا تحس بشيء لا تعرف ما الذي حولك هذا النوم ينقض الإيه؟ الوضوء طيب النوم الذي لا تفقد فيه الشعور ينقض الوضوء لا لا ينقض الوضوء مثال كده عملي او بلدي واحد يجلس على كرسي طول الليل نايم بس نايم ازاي بيفقر يعني ايه حسب حواليه يعني ينام كده ويصحى ده ما نقولش انه فقد شعوره ما نقولش انه انتقد ايه وضوءه يبقى النوم الذي ينقض الوضوء اللي بيزول معه ايه شعور الانسان فلا يحس هل اخرج ريحا ام لا لكن لو ان انسانا نام وكان يحس بما حوله ويشعر بما حوله وضرب مثال رجل اللي بيفقر كده هو نايم هذا ايه لا ينتقد ايه لا ينتقد وضوءه احيانا يا اخواني بعض المصلين ينامون في السجود بشهود او مش لا لا ليه في ناس كتير خالص بينام في السجود خصوصا في صلاة الفجر يعني تلاقي وانت بتصلي الفجر تلاقيه ممكن واحد نام في السجود هل هذا ينقض الوضوء ولا لا ينقضه هنمشي على القاعدة برضه نمشي على ايه القاعده اذا زال شعوره واستيقظ بعد الإمام عليه السلام عليكم لا ده ما كانش ايه حسب حاجة خالص يبقى انتقل وضوه لكن لو أنه نام في السجود ويشعر بما حوله فهذا لا ينتقل وضوه ويكمل ايه ويكمل صلاته قلنا بسرعة ما خرج من السبيلين وقلنا ده معتاد وغير معتاد وقلنا طاهر ونجس الغير معتاد زي يا ما خرج من السبيلين وغير معتاد ضربنا لي مثال الريح من القبل وهذا عند النساء اكثر من إيه؟ من الرجال واذا وجدت في الرجال يكونوا, إيه؟ يكونوا نادرا كذلك ما خرج من بقيه البدل وضربنا لي مثال بواحد عمل عمليه جراحيه في المسانة او في اخر البطن وكان يخرج البول والغائط من هذا المكان فهذا ايضا ايه ينقض الوضوء قلنا زوال العقل اذا كان بالجنون او الاغماء او السكر ينتقض الوضوء بالاجماع لكن النوم قلنا هنشوف اذا كان زال الشعور ينتقض وضوءه اذا لا كان يحس بما حوله وشعوره ما زال فيه فلينتقض ايه وضوءه. طيب على الناقد الرابع مس الذكر مس الذكر بيدك هل هذا ينقض وضوء ولا لا ينقض الوضوء ورد في هذا الموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو بضعات منك يعني ذكرك هذا بضع منك حتى منك فلو لمسته بيمينك أو بغير يمينك لا ينتقد الإذ الوضوء لكن ورد حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا من مس ذكره فليتوضا وهذا يجيب لنا قول ثاني ان من مس ذكره ايه يتوضا يبقى عندنا هنا قولين قول يقول ان من مس ذكره يتوضا وقول يقول ان من مس ذكره لا ينتقض وضوؤه القول الثالث في المساله الجمع بين إيه؟ بين القولين الجمع بين القولين فقالوا إيه قالوا اذا كان المس بشهوه ينتقد الوضوء واذا كان المس لغير شهوه فلا ينتقد الايه الوضوء القول الرابع في المساله وهو الراجح قال الراجح في المساله وهو الراجح وهو الذي يجمع بين الادله ونظرا لاختلاف الادله قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لأن الوضوء من مس الزكر مستحب مطلقا يبقى عندنا هنا أربع أقوال قول يقول إن مس الزكر ينقض الوضوء قول يقول لا ينقض الوضوء طبعا عارفين أدلة أول بيقول من مس الزكر هو في الثاني بيقول إنه هو رضعة منك قول الثالث الجمع بين القولين وقال إذا كان شهو ينقض وضوء لغير الشهوة لا ينقض وضوء والقول الرابع قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء من مس الذكر مستحب إيه مطلقا طيب لما فيها أقوال كتيرة كده إحنا عاوزين نخرج نتيجة نقول الاحتياط الاحتياط الوضوء من مس إيه من مس الذكر لكن واحد يعني مس ذكره ولم ميتوضأ هل اجر اقول وضوءك ينتقد وصلاتك باطله لا اجر على ذلك لا اجر على إيه؟ على ذلك فالذي نراه هو الاحتياط فالوضوء من مس الذكر مستحب طيب لو ان امراه تغسل طفلها ومس الذكره هل ينتقد وضوها الجواب لا الجواب ايه لا لان الصالح قال من المس ذكره فليتوضا لكن واحد مس ذكر غيره كامراه تغسل ابنها او تنظفه ومس ذكره فهذا لا ينتقد ايه لا ينتقد وضوءها كذلك المعالج او الطبيب لو ان يعالج مريضا ومس ذكره هل ينتقد وضوء الطبيب او المعالج الجواب لا لا ينتقد وضوء الطبيب ولا المعالج طيب مساله احنا قلنا من مس زكراه فليتوضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب من مس دبره حلقة الدبر هل هذا يكون كمن مس زكراه الجواب نعم طب جبنا كلام ده منين جبنا كلام ده نوع سامع من مس فرجه في بعض دوايات من مس فرجه فليتوضع يبقى الفرج يشمل القبل والايه والدبر طب لو حبينا نقول هنشوف بقى اذا كنا فاهمين ولا نايمين لو حبينا نقول من مس الدبره وضوء ينتقد لا ينتقد يستحب الوضوء آه... الاحتياط ان يتوضا نختم ايه <تصفيق> نختاره زي ما اخترنا ايه مس الذكر بالظبط لان هذا فرج وهذا ايه وهذا فرج طيب أيضاً مما ينقض رضو نمرة خمسة إحنا قلنا عشان أفكركوا برضو ما خرج من السبليني قلنا ما خرج من البدن من بول أوغايت وها دا عمل عملية قلنا أيضاً زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكري وأيضاً بالنوم وقلنا مس الذكر خامس بقى موضوع أيضاً يحتاج إلى تفصيل مس المرأة هل ينقض رضو ولا لا يُقُدُّ الوضوء. في أيضا أقوال من اللي رجح إذا سرعة كذا لا يُقُد <تصفيق> سرعة كده طيب هناك قول أن مس المرأة يُقُد الوضوء مطلقا. صار كل شهوة أو لغير شهوة. طبعا ولا مس تمرأ يمتنق الوضوء كعلى طول. وسألناه القول عز وجل أو لا مس منه النساء. طب نرد على القول ده أمر دالة. لمس المرأة بمعنى seeing يعني من النساء يبقى القول ان تكون ذات الوقت ينقض الوضوءeps و المس المرأة سنأقول ردنا عليه القول الثاني ان مس تمس المرأة إذا كان لشهوة ينقض الوضوء enseمى كان لغير غير شهوة لا ينقض الوضوء هنوضع القول إذا نقول لد 이름 ability ليس عليه دليل ليس عليه ا과 دليل. طب القول الثالث بغنى بغنية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا من مس مرأة لا ينطق وضوء بأي حال من الأحوال والدليل على ذلك احنا قلنا أول حاجة أولمست من, من النساء رد عليها جامعتم من النساء النبي على السلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وعندنا أصل اللي هو إيه الطهارة ثبتت عندنا بيقين مش يتوضع ده ثبت عندنا عنه طهر ثبت عندنا عنه طهر بيقين فلا ينتقد وضوء إلا, إلا بيقين والأصل عدم النقد وكما قلنا إن الطهارة إذا ثبت بيقين فلا تنتقد ولا تتفع إلا بيقين ذكرنا خمس حاجات في نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين ما خرج من البدن من بول او غائط كعمليه جراحيه قلنا وزوال العقل بالاغماء او السكر او الجنون او بالنوم ومس الذكر وذكرنا فيه أقوال ورجحنا الاحتياط عند مس الذكر بان اتوضا واخر حاجه تكلمنا فيها مس المراه هل ينقض الوضوء ام لا والراجح او ما اخترناه واختاره قبلنا شيخ الاسلام التيميه ان مس المراه لا ينقض الوضوء وذكرنا ادله على ذلك منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا طيب بعض اخواننا اللي بيغسلوا الاموات هل تغسل الميت ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء هنقول لا ينقض الوضوء من غسل مائيتا لا ينتقد إيه وضوءه طب ليه؟ لأنه ليس هناك دليل من نص في كتاب أو سنة أو اجماع فالراجح في هذه المساله هي فيها أثار كثيرة جدا عن الصحابة بعضهم يقول من غسل مائيتا يتوضأ وبعضهم يقول لا يتوضأ أثار كثيرة جدا عن الصحابة لكن الراجح أن من غسل ميتاً فإنه لا ينتقد وضوه وقلنا الدليل على ذلك أنه لا دليل من كتاب أو سنة أو إجمع آخر نواقض الوضوء أكل لحم الجزور يعني أكل لحم الإبل يعني لحم الجمال أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء قولان لأهل العلم قول الأول قول الإمام أحمد رحمه الله قال من أكل لحم جزور ينتقل وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل هذا هو القول الأول قول الإمام أحمد رحمه الله ونكمل بعد الاذان بمشيئه الله تبارك وتعالى Zijn aan die ne? Azend zijn we Allah akbar, Allah akbar. Allahu akbar, Allah akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر. هه هه. لا. هه. اللهم صل على محمد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا قبل قليل قول الامام احمد رحمه الله في من اكل لحم ابل إن انه ينتقد وضوء واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الابل لكن جمهور اهل العلم يرون ان من اكل لحم جزور او لحم ابل لا ينتقد وضوءه لما جاء في حديث في حديث جابر رضي الله عنه كان اخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار يبقى عندنا هنا قولين عندما احمد يتفرد بقوله الوضوء من لحوم الابل واستدل بحديث توضاهم لحوم الابل الائمه الثلاثه يرون ان لحم الإبل لا ينقض الوضوء واستدلوا بانه كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار فهذا خلاف انا ارى انه خلاف وقيه ومن شان ياخذ بهذا ياخذ او ياخذ بالقول الاخر ياخذ طب اخر مسائل الوضوء هل يحرم على المحدث مس المصحف هل يشترط على الطائف بالبيت اللي يطف بالبيت أن يتوضأ دول مسألتين في منتهى الأهمية المحدث يعني يا إخوانا مش متوضي يعني هل يحرم على هذا المحدث أن يمس المصحف كثير من أهل العلم هما جمهور أهل العلم يرون أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف وهو غير متوضئ وسدلوا بدليلين دليل أول قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر دي عدلة الجمهور أو داود اقصد داود الظاهري وغيره من اهل العلم قالوا ان المحدث لا يحرم عليه ان يمس المصحف يعني يجوز له ذلك تبقى يا جماعه في ايه وفي إيه؟ حديث قالوا لا يمسه الا المطهرون المقصود المطهرون هنا الملائكه يعني لا يمس اللوح المحفوظ في السماء لا يمس القرآن الا طاهر هذا حديث عندهم حديث ايه ضعيف وكذلك اتوا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس يبقى عندنا قولين في هذه المساله قول جماعه اهل العلم انه لا يجوز للمحدث ان يمس القران وقول بالجواز واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس طب مسألة الطواف بالبيت هل يشترط له الوضوء بعض اهل العلم هل يشترط للطواف الوضوء واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه وان النبي عليه السلام توضأ ثم طاف بالبيت فريق من اهل العلم من المحققين قالوا لا الطواف لا يشترط له الوضوء انما يستحب انما ايه يستحب طب يا جماعه في التوافر بالبيت صلاه قالوا ده مش حديث عن النبي عليه السلام ده قول موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم طب النبي عليه السلام توضع ثم طاف العوامها ده يدل على الاستحباب يدل على, على الاستحباب والسنية فقط إنما لا يدل على الوجوب والشرطيه طيب ما هو الاحتياط يا أخوان في هذه المسألة الاحتياط إن أنا أتوضأ استحبابا إيه؟ استحبابا لو أنا بطوف مفيش زحام مفيش إيه؟ زحام وأستطيع أن أخرج أتوضأ وآتي ولا يحدث إيه؟ بعد عن الصحبة اللي معاي هنا في الحالة دي لو انتقد وضوءك وأنت تطوف روح وتوضع وارجع طب واحد بيطوف ومع أمه وزوجته وبنته وانتقد وضوءه لو خرج هيتوهم بعض لو راح يتوضع وجه ممكن يحصل مشكلة هنقوله يمكن لك أن تطوف وأنت على غير, إيه؟ على غير وضوء اخذا دي المذهب الذي يقول ان الطواف لا يشترط له الايه لا يشترط له الوضوء والله اعلم طيب انا اقرا بسرعه موضوع الوضوء من الكتاب ثم اجيب على الاسئله ان شاء الله تبارك وتعالى باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يقول بسم الله قلنا القول بسم الله هذا سنة عند الجمهور وبعض العلماء اوجب التسميه ويغسل كفيه ثلاثا وهذا من السنن ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا وهذا ايضا من السنن وبعض اهل العلم قالوا المضمضه والاستنشاق واجب لانها جزء من الايه من الوجه يجمع بينهما بغرفه واحده وثلاث يعني يمكن ان يتنضمض ويستنشق بغرفه واحده ثلاث مرات او يغير الماء ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الراس الى من حذر من اللحيين يعني اسفل الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا هنا يبين ايه حد الوجه ويخل لحيته ان كانت كثيفه هنا اللحيه التاليه كثيفه لا يلزم انك تدخل الماء الى البشره انما تخللها فقط وان كانت تصف البشره يعني خفيفه لزمه غسلها ثم اغسل يديه الى المرفقين يعني مع المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل يعني يدخل المرفقين في الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه يعني غسل مرفقيه صلى الله عليه وسلم ثم امسح رأسه مع الانزنين يبدا بيديه من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثه ويدخلهما في الغسل يعني يدخل الكعبين في الغسل ويخلل اصابعهما يخلي الاصابع الرجلين يخلي الاصابع اليدين ثم يرفع نظره الى السماء وهذا ضعيف يعني الدعاء اللي يقول الوقت بعد الانتهاء من الوضوء صحيح لكن يرفع نظره الى السماء هذا هذا ضعيف ثم يرفع نظره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قلنا الدعاء عند الفراغ من الوضوء صحيح لكن رفع البصر الى السماء لا اظنه صحيحا والواجب من ذلك يعني الاركان بقى والفروض هذكره النية النيه الغسل مره مره ما عدا الكفين يعني الواحد لو غسل وجهه مره يديه مره مسح راسه مره غسل رجليه مره وضوء صحيح وبصحيح صحيح لكن هو هنا يقتصر على الواجب اتصل على ايه؟ على الواجب <تصفيق> واحنا بنسميه وضوء مجزئ يعني مجزئه لأنه عمل الواجبات لكن الوضوء الكامل يؤدي الواجبات يؤدي إيه السنن في حتى مهمة جدا يا إخواننا يجوز لك أن تغسل مرة واحدة لكن لو كنت قدوة ما تغسلش مرة يعني مثلا أب في البيت يتوضع قدام الأطفال الصغارين لا أغسل ثلاثا عشان أعلمه أن يغسل ثلاثا مش أغسل قدام الطفل عندي في البيت مرة واحدة يجي هو يغسل مرة واحدة ولا يكمل الغسل فيبطل إيه؟ يبطل وضوءه يبقى الإنسان اللي في مقام القدوة لابد أن يأتي إيه؟ بأكمل الأفعال وأحسن إيه؟ الأفعال ومسح الرأس كله هذا أيضا من الواجبات وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي حتى ينشف الذي قبله هم هنا اعتبروا الموالاه من الواجبات والأركان لكن احنا قلنا ان الجمهور يرون ان هذا سنه والمسنون يعني سنن الوضوء التسميه غسل الكفين المبالغه في المضمضه والاستنشاق يعني ممكن تتمضمض ثلاث مرات خمس مرات الا ان يكون صائما تخليل اللحية والأصابع مسح الاذنين غسل الميا من قبل المياسر يعني أغسلي من قبل الشمال والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره المكرهات بقى تقرى على ثلاث مرات والاسراف في الماء ويسن السواك عند تغير الفم دي أخوانا اكتر سطر كده دول بيتكلموا عن حاجه اسمها سنن الفطره وانا يعني لن اقرا هذا الكلام من اول ويسن السواك عشان المره الجايه ان شاء الله عز وجل هتوسع معاكم في سنن الفطره لان سنن الفطره دي يا اخواننا حاجه مهمه جدا والله اللي هو تقليم الاظافر قص الشارب نتف الابط الاستحداد يعني حلق العانه السواك الحاجات دي هم جدا في حياة المسلم تجد المسلم ممكن يكون ريحته عرق وجاي مثلا درس زي هذا الدرس نقول له لا يعني سنة الفطرة مش كده وكذلك الجمعه الجمعة مثلا جاي بدون غسل ريحته مش طيبة ما نفعش. لازم يتعطر وما ايه لهذا تجد مثلا مسلم شاربه داخل جوا بقه ما نفعش ريحه فمه صعبه طيب ليه اين السواك يبقى صور الفتره دي يا اخوانا شيء مهم جدا هنتكلم عنه بالتفصيل في المره الجايه ان شاء الله تبارك وتعالى لكن هنقرا الان نواقض الوضوء باب نواقض الوضوء اين بصفحتين كده نواقض الوضوء وهي سبعه الخارج من السبيلين نحن نخارج من السابرين معتاد, معتاد وطاهر ونجس وكل يوم قد الوضوء والخارج النجس من سائر البدن يعني من المسانة من المعدة كذا إذا كان بولا أو غايتا إذا فحش وزول العقل نزول العقل بيزول بالجنون بالإغماء بالسكر وبالنوم الا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده وأن الرجح فيه الاحتياط من مس الذكر وان تمس بشرته بشره انثى لشهوه وانها الراجح في مس المراه انه لا ينتقد الوضوء لادله ذكرناها وكذلك الرد على الاسلام من ناقض الوضوء واكل لحم الجذور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان اتوضا من لحوم الابل قال نعم توضا منها قيل أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ حيث يقول مذهب ماذا بالإيمان أحمد لازم تتوضأ إذا كانت إيه لحم إبل والجمهور على خلاف ذلك الجملة اللي جاء دي الجملة مهمة جدا في حياتنا العملية ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو على ما تيقن منهما نضرب مثال نوضح الايه المقال بالمثال يتضح المقال انا متاكد تماما ان انا بعد العصر توضات متاكد وطق من هذا المغرب اذن قلت يا ترى انا تبولت ولا ما تبولتش اليقين هنا ايه الوضع الشكل ايه الحدث يبقى هنا ده نحكم عليه متوضع ولا غير متوضع متوضع مثال ثاني واحد متيقن تماما انه بعد العصر دخل الحمام وتبول ويتغوط متيقن من هذا او متيقن من هذا المغرب ايه قلت يا ترى انا توضيت ومتوضيتش ده نحكم عليه بايه انه ليس متوضع ليس ايه ليس متوضع وبهذا نكون انتهينا من هذا اليوم لكن اسمحوا لي بس اجيب على الاسئله لان الاسئله هم فعلا هل مس المراه الاجنبيه ينقض ولا لا ينقض مس المراه عموما يا كنت بتكلم, بتكلم على مس المراه عموما اجنبيه أو غير ايه او غير اجنبيه مريض نائم على السرير في المستشفى ولا يستطيع ان يتوضا ولا يستقبل القبلة الحكم اما يتيمم واذا لم يستطع حتى التيمم يصلي فقر ويصلي الى غير القبلة طالما ان هذا وضع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها هل مس المراه بوجه العموم اه نحن قلنا اه وليس المقصود الزوجه او المحارم يعني طيب نفس السؤال السلام على أجنبيه باليد هل ينقض الوضوء هذا يدخل يا إخواننا في مسألة المرأة لا ينقض وضوء لكن السلام على أجنبيه باليد يجوز <تصفيق> طيب الحمد لله هل خروج الدم من البدن كتحليل ينقض الوضوء واحد أخذوا منه عينة عشان يحللوها هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقضه وكذلك يا إخواننا واحدة تعور الجرح جرح يبسط كده هذا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء انت ما عارفين ما ينقض الوضوء والناب التفصيل معلش بتكلم بسرعة هل ما نام نوما عميقا لكن كان متمكن من الارض ده عاوز يسير علينا مشكلة ايه مشكلة اللي بينام على جنبه او بينام على كرسي او بينام متمكن من الارض او غير متمكن ده كلام كتير لعلماء احنا لخصنا الكلام في جملتين نام وزار شعوره ينتقدوضوء بأي طريق بقى نام ويحس بما حوله لا ينتقد إيه وضوء قرأنا في بعض الكتب أن من لمس الذكر بباطن كفي لا يبطل وضوء والعكس ماشي محن الكلام كله ده كله الح الحواشي ذا والفرع ده موجودة في الكتب آت لكن احنا رجحنا في مس الذكر الاحتياط أنك تتوضع لكن في عقل كثيرة جدا فيها عقل ينقض لا ينقض جمع بين القولين الشهوه غير شهوه ومن من قال بباطل الكف وبظهر الكف كلام كثير جدا يعني طيب مريض مركب أسطرة بوليه كيف يتوضا ويصلي الرجل اللي عنده مثل هذا يتوضا قبل كل صلاة يتوضا ايه قبل كل صلاه المحفظه بها ايه الكرسي فما حلوها اذا دخل الحمام والله لو خاف عليها ياخذها الى الحمام لا باس بذلك لكن لو كان لا خوف فمن الادب ان لا يدخل بما فيه ذكر الله تبارك وتعالى لماذا المضمضه والاستنشاق ليست من اركان الوضوء بالرغم من انها جزء من الوجه هناك من اهل العلم من يرى وجوب المضمضه والاستنشاق لانها جزء من الوجه اي نعم هذا الكلام موجود لكن جمهور أهل العلم يرون عن المضمضة والاستنشاق سنة ليه؟ جابوا كلام ده دمين إن العسلام لما علم واحد الوضوء قالوا ايه؟ قالوا بما في الآية من أركان علموا غسل الوجه واليدين ومسح راس وغسل الرجلين معلموش حاجة من السنة نحن بنقولها ديا فقلنا دي الواجبات ودي الأركان هل يجوز استعمال المنظفات مثل البريل والسوائل الموظفه في ازاله النجاسه دون استخدام الماء طبعا يا اخواننا احنا قلنا المره اللي فاتت المذهب يشترط الماء في ازاله النجاسه او في الطهاره لكن الراجح ان كل شيء يزيل النجاسه يجوز ويجوز التطهر به اقول قبل هذا استغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمه الله بس هذا هو باب الصلاه